بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين سوره الفاتحه مكير سوره الفاتحه نزلت بمكه المكرمه وقد جاء الملك بالبشاره بانها نور وبشارة في المدينة النبوية، من مقاصد السورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده. إذن هذه السورة العظيمة هي أم القرآن ولها مقاصد عظيمة، من مقاصدها تحقيق التوجه إلى الله تعالى بكمال العبودية له. وعن عبارة في الكتاب تحقيق التوجه لله. ولو صارت العبارة التوجه إلى الله لكان أفضل التفسير سميت سوره الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من أصول إيمان وعبادة وقصص وغير ذلك وهي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني هذه السورة لها أسماء كثيرة والقاعدة أن تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى وكل اسم من أسماء هذه السورة يدل على معنى فالصلاة تفتح القراءة بها والقرآن يفتح بها وهي أم القرآن لأنها اشتملت على جميع مقاصد القرآن الكريم وهي السبع المثاني فهي سبع آيات وهي تثنى في الصلاة وهي الأساس وهي الوافية عن غيرها وهي الكافية تكفي عن غيرها وتسمى بالصلاة لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي ابدا مستعينا بالله على القراءة الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى مشتقان من الرحمة دلاني على كمال الرحمة التي اتصف بها تعالى وسعتها حيث وسعت كل الأشياء وشملت كل الأحياء فكل ما هم فيه من نعم فمن آثار رحمته وأعظم ما تكون الرحمة وأكملها بالمؤمنين فربنا جل جلاله هو صاحب الرحمة الواسعة وهو صاحب الرحمة الواصله التي يصل بها عباده وفي هذه الآية أن الإنسان يستجلب رحمة الله بأن يكون رحيما مع الآخرين وأعظم رحمة تتمثل بها حينما تكون رحيما بأمتي الدعوة والإجابة وتبين لهم القرآن وما فيه من معاني وتبين لهم السنة النبوية وما فيها من فوائد نسأل الله نجعلنا جميعا من أهل القرآن والحديث نعم. الحمد لله رب العالمين الثناء التام لله في ذاته وصفاته وأفعاله لأنه خالق الخلق كلهم ومالكهم ومدبر شؤونهم ومربيهم بنعمه العام والخاص اذا الحمد هنا فسروه بالثناء والثناء هو تكرار الحمد فهذا يحتاج أن نقول الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم والحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا نعرف الحمد بوصف المحمود بالكمال لماذا محبة به وتعظيما له ولذا في الحديث قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فتشرار الحمد هو الثناء وهنا تفسيره بالثناء الأولى أن يقال فيه هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما الحمد لله فهو لله وربنا جل جلاله هو المعبود المألوح الذي يألهه ويحبه من في السماوات ومن في الأرض ومن فيهم فهو خالقهم وهم ربهم الحمد لله رب العالمين والرب هو الخالق المالك المدبر المتصرف بشؤون الخلق والعالمين التي جاءت في هذه الآية الحمد لله رب العالمين كل ما سوى الله فهو علامة على خالقه وبارئه نعم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمان له تعالى مشتقان من الرحمة لاني على كمال رحمته بعباده وأعلم ما تكون رحمته بالمؤمنين اللهم انزل علينا رحمتك في هذه الساعة وارحم أمة محمد أجمعين يا أرحم الراحمين نعم. مالك يوم الدين مالك يوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة حيث يحاسب كل الخلائق على أعمالهم ويجازون عليها وفي ذلك اليوم ينادي الله تعالى لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد مهما علت مكانته وعندها يقول تعالى مجيبا ذاته لله الواحد القهار وربنا أيها الاخوه مالك الدنيا والآخرة ولكن ذكر هذا لانه يوم القيامة يظهر ملكه للجميع فالناس في هذه الدنيا ممتحنون مختبرون يقولون ويتحدثون ولكنهم محاسبون فما يقوله الإنسان لا يذهب هملا ولا يترك سدع فإن الكلمة التي ينطقها الإنسان إما أن تكون عزا وثاجا فوق رأسه وإما أن تكون حملا ثقيلا على ظهره فنسال الله تعالى ان ينطقنا بالخيرات وان يجنبنا المتدرات اياك نعبد واياك نستعين نخصك وحدك بانواع العباده والطاعه فلا نشرك معك غيرك ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا فبيدك الخير كله ولا معين سوىك هذه الآية عظيمة والعبد حينما يقدم الحمد ثم يثني بالثناء ثم يثلث بالتمجيد يستحق أن يخاطب ربه بكاف الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين فالمسلم يؤدي عبادته لله تعالى ويستعين بربه على العبادة وعلى غيرها وفي هذه الآية إظهار الذل والافتقار للعلي القهر. اهدنا الصراط المستقيم أرشدنا ووفقنا إلى سلوك الطريق المستقيم طريق الإسلام الذي لا ميل فيه وثبتنا عليه والإنسان أيها الاخوه به حاجة إلى الهداية على الصراط المستقيم والثبات عليه والإزدياد منه وَإِنَّ الإنسان لا يستغني عن هداية ربه ظرفة عين بل إِنَّهُ محتاج إلى ربه في كل أموره في حياته وفي عباداته وفي شؤونه كلها صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طريق الذين انعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا غير طريق المطلوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون من أهل العلم والمعرفة والعمل فالناس ثلاثة قسم تعلم العلم وعمل بهم وهم الذين أنعم الله عليهم وقسم تعلموا العلم ولم يعمل به منهم اليهود ومن شابههم بهذه الخصلة ومنهم لم يتعلموا العلم ولم يعمل به فظلوا وأظل فعلى الإنسان أن يجعل همه تعلم العلم الشرعي والتعرف على الله بأسمائه وصفاته ويعمل لأن يعمل بهذا العلم الذي من الله به عليه من فوائد الآيات افتتح الله تعالى كتابه بالبسمة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله لأنها تضمنت أنواع التوحيد الواجب له تعالى وبيان الطريق الموصل إليه الحمد الأتم والثناء الأكمل لا يكون إلا لله تعالى لأنه رب الخلق كلهم الذي أوجدهم وصرف شؤونهم ورباهم بنعمه دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه يجب على المسلم أن يحذر سبيل اليهود المغضوب عليهم والنصارى الظالين إذا ينبغي على الإنسان أن يحذر هذا الصنف من اليهود ومن كان مثلهم ممن عرف الحق وتكبر عن العمل به ويحذر الإنسان من ظل نصارى ومن كان مثلهم ممن ظل عن الحق ولا يكون هذا إلا بالافتقار لله وتعلم العلم الشرعي أسأل الله أن يبارك لنا في القرآن وأن يسر لنا إتمام هذا التفسير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته